وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فأملننا عاملون قُل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا فاستقيموا اليه وَوَيْنٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُوتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِلآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمُ أَجْرٌ غَيْرُ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 ارْبَعَةَ ايَّامٍ سَوَاءَ لِلَّيْلِ وَالنَّهَارِ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اتَّخِذَا قُوتَهُمَا قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء نمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذَِكَ تَقدَير العزيزٍ العليم فَإِن أرَضُوا فَقُناَا ذَرغْتُكُمْ صائقَة مِثن صائقَةْ يَادِ وَثَمود إِد أَنْتهُم رُسن مِ بَيْنِ أييد وَمنِنْ خَلْف إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تأبدوا إلا الله قالوا لو شاء 114. فأربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون 115. فأما آد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من شد منا قوة 116. أولم يرون الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة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 وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم نحشر أعداء الله إلى النار يوزعون حَتَّى إِذَا مَجَأُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُنُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا 114. أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون 115. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم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 الذي كانوا يعملون ذلك جزاء وعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. 129 وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من نسفلين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا تنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم تعدون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 وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْأَلِيمُ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 لا يأتِ الباطلُ من بين يدي ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيمٍ حميد ما يُقالُ لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب وَلَوْ جَاءَ ALLAHُ قُرْآنَنَا جَمِيعًا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَجَمِيعٌ وَعَرَبِيّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وشفاء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 ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن ساء فعليها وما ربك بظلام للأبيد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 وَإِمَّا سَأَتَهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِن ذَقَنَّاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي لَيَقُولَنَّ وَمَا أَظُنُّ السَّةَقَائمَتَ وَل إّجِرْتُ إلَ رَبَّ إِ لغدَهُ لَحُسْن فَلَنُ نَبِّ أنَّذينَ كَفَروا بِمَا أَمِلُ وَلَنُ ذيقََّهُم مِن عَذاابِ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل رأيتم كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ ضَلَّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدَ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي لَافَاقٍ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ تا يتبين حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكفي ربك انه وانا كل شيء شهيد